وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ الدَّاعِي عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ اعبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّةَ نَاهِلْ عِلْمًا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 ولا اعصي لك انرا قال فاني اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه غرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا